الر هو الرحمن نسجد لما تأمرنا فزاد همنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها صرجا وجعل فيها صرجا قمر منيرا وهو الذي جعل الليل انها رقبا لمن أراد اراى يذكر لمن أراد أن يذكر أن أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض همى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم حجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن فَذٰلِكَ كَانَ غُرُوْنًا ۚ إِنَّهَا فَاسٌ مُسْتَقِرًّا قِرْنًا ۚ وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْ لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا ۚ وَكَانَ بين ذلك